وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ نَ base بعضًا نَبيِّنَ على بعضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَلَقَدْ ضَلَّ نَ base بعضًا نَبيِّنَ رَاوِي